وَإِن تَوْلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ لَّئِيمٍ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ لَّئِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مَّا لَمْ يَنقُصْكُم شَيْءٌ وَلَمْ يُظَاهِرُوا وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا أَنذَرْتَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذمّه يرضونكم بأفواههم وتعا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيلِه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 فَإِنْ تآمَرُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ لَكُمْ آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونفصل لآيات لقوم يعلمون وَإِنَّكَ تُخْثُو أَيْمَانَهُمْ مِنْ دَعْدَعِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَنَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يحمروا مساجد الله شاهدينا على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم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 فَعَسَى هَؤُلَاءِ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَامِ اللَّهِ كَمَنَامِ مَن بِلَاهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء اين استحب الكفر على النيمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قر كان اباءكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساك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 ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت, وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء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 حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عِنْدَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ان يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ومن امروا الا ليعبدوا اله ا واحدا لا اله الا هو سبحانه وَحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَا بَلَّاهْ وَيَا بَلَّاهُ إِلَّا أَن يُطْفِئَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لينهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل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 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم الى نرد ارضيتم بالحياه الدنيا على الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تنفر يعذبكم عذاباً ليما ويستبذل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصر الله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 والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون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 أَن يُجَاهِدُوا فِي أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ, وارتابت قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ مُّرِّ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُ عِدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَاعِذُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادَتْكُمْ إِلَّا خَزَالًا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمامون لهم والله عليم بالظالمين لقد تبغوا الفتنه من قبل وقلبوا لكم الامور حتى جاء الحق حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا إِنَّ جَهَنَّمَ مَلْحِقَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ خَذَلْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ يَقُولُوا قَدْ خَذَلْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّئِن يُصِبْنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا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 فَتَرَبَّصُوا குலஃோ தவான குலஃபிகோன உத கலம் இன்ன قَوْمًا فَاسِقِينَ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون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 وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأَ نَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا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 والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي او يقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ نِّلٌّ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ மோ அன்ன அன்னோ மயோதில்ல அலமியாலமோ அன்னோ மயோதில்ல சூல ஓ அங்கலூ நம் ஃபங் நூ நோஜம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 قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ تُعَذِّبْ طَائِفَةً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 ان المنافقين هم الفاسقون وعذ الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم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 وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفقات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله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 وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا لَقَمُوا إِلَّا أَن أغناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يتولوا يعذبهم الله عذاباً لئيما في الدنيا ولا آخره وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتنا من فضله لنا صدقاً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 إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لن تنفروا في الحر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 فاستاذنوك للخروج فقلن لن تخرجوا معي ابدا ولن ترتدوا قاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فقعودوا مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم لا تبدوا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ليعذبه انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا انزلت سورتنا امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اول الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فاذا انذنت سورتنا امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولوا الطول منهم وقالوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ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 لِيُذَنَّ لَهُمْ وَقَاعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ نَّبِيمٌ لَيْسَ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ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 توكل لتحملهم قلت لا اجد من احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا واعينهم تنفيض من الدمع حزنا لا يجدون ما ينفقون انما السمين على الذين يستاذنونك وهم اغنيا رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتو اليهم قل لا تعتذروا لئن من لكم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 ان الاعراب اشد كفره ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ معين وفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء الله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم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 وَمِنَ ٱلَّذِينَ حَٰوَلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَٰقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خنقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من مواريهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم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 وَآخَرُون مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ولا يحلفن ان اردنا الا الحسن والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد استسعى للتقوى من اول يومن حق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتقهرو والله يحب المطهرين افمن استسق بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من استسق بنيانه ام من استسق بنيانه على شخاجر في هارين فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَفَاءَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ أَرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ لَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَا لَنَا مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَّبَوَّأَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُصْرَى الذين اتبعوه في ساعه العصر من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تابع عليهم انه بهم رؤوف الرحيم انه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوه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 ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا نصم ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غرضا وعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايقوم زادت هذه فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ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 صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ